وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أطوف بحضراتكم في حدائق الذكر في القرآن الكريم والقرآن الكريم سيد الأذكار وللذكر فيه مقام عجيب وقبل أن ندخل إلى حدائق الذكر في القرآن الكريم نذكر قولة لابن القيم رحمه الله تعالى بين فيها علاجا للآذان التي أصابها الصمم والألسنة التي ألم بها البكم عن ذكر الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله تعالى بذكر الله عز وجل يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار الوقر اللي بيسد الودن آه كأن في أذنيه وقرة آيات القرآن الكريم حين تتلى على بعض الناس كأن في أذنيه وقراء يعني ولا كأن القرآن بيتئري ولا كأن في حد بيرتل آيات القرآن الكريم طيب ذكر الله عز وجل والمواعظ والدروس ولا كأن في حد بيذكر بي الله عز وجل تئيل قوي على ودنه أنه يدخل فيها القرآن أو يدخل فيها ذكر الله عز وجل طيب واللسان أبكم مربوط ما ما يتحلش للذكر يعني يفتح الباب ويدخل ما بيقولش بسم الله توكلت على الله ما يجي يطلع من الباب وعشان يروح شغله ولا ينزل يشوف أي مكان يروح فيه ما يقولش بسم الله توكلت على الله ولا حول القوات إلا بالله ما يجي يتناول الطعام ما يقولش بسم الله طب وقف كده في مكان الناس بتاكل فيه كتير كده وبتشرب وانا عملت التجريبة دي مرات كثيرة بقول له سميت يقول لك لا انا مرة في في خطبة من الخطب قلت للناس اللي منكم النهاردة قال اذكار الصباح يرفع ايده عشرين واحد اللي رفعوا يديهم بس عشرين واحد سبحان الله العظيم ده معنى كده ان هو واللي وراه يعني لو الأب ما قالش باب الضرورة الأولاد ما قالوش في الغالب الأعام لأن هو أبوهم وبه يقتدون فإذا كان الأب غافلا الولد هيتعلم منين الذكر هيبقى غافل زي أبوه إذا كانت الأم غافلة ففي ناس عندها حالة بكم عن ذكر الله عز وجل بكم طيب يجي يركب السيارة بنركب سيارات كتير في كم واحد بيركب يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إلى آخر الأدعية المعروفة في ذكر الله عز وجل ذكر الركوب طيب ذكر الصعود وإحنا طالعين في الأصنصير أو على السلم أو على الكباري طالعين كبري طالعين أصنصير طالعين سلم ها بنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر طب وإحنا نزلين سبحان الله سبحان الله كتير عنده حالد باكم كتير يا رب افتح قفل قلوبنا بذكرك واستعمل ألسنتنا في كثرة ذكرك فهو ذكر الله عز وجل به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار تنقشع الظلمة عن الأبصار إيه؟ آه يعني في ناس يبقى عندهم ستة على ستة ويعدي من قدام الجامع وبيئم الصلاة الله أكبر الله أكبر شدوا لا إله إلا الله شدوا محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وتلاي المقيم يقول قد قامت ويصيح فيها كده هو ما عده قدام الجامعة ومش شايف الجامعة طالع من بيته وفي وش المسجد في وش العمارة أو تحت العمارة والأزام بيأزن ومش شايف الجامعة ولا سامع الأزام اذكر الله كثيرا عندك تفتح تشوف الخير في ناس كده الخير يعد منه قدام منها وما تاخدش منه وما تبصمش بصمة ما هو لو تفتح باب خير ابصم بسرعة وقع مد ايدك في الخير ده شارك فيه في ناس يعد منه قدام منها مجال الخير وما ي... ولا يشوفوه في ناس يسمعوا الحق لل... ولا ينتبهون له ذكر الله عز وجل كثيرا يدوب الوقر اللي في الآذان والبكم اللي على الألسن والغشاوة اللي على الأبصار. بذكر الله يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألس وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به السنّة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. آه يعني عينك عينك ربنا زينها بالنور تشوف. آه طب من غيره ما شوفش. طيب لسانك له نور. اللي هو الذكر الله عز وجل كما أنك تبصر بعينك وترى طريقك وتتعرف على أحوال حياتك وتهتدي لما تريد كذلك لسانك نوره وطريق هدايته كثرة ذكره لله عز وجل كأن الذي لا يذكر الله عز وجل لك الأعمى فالذي لا يبصر الطريق يقع في حفرة يتخبط لا يصل إلى مبتغاه كذلك الذي لا يذكر الله الكلام يطلع منه ملخبط ويتلقيه كلامه بين قسين عك وباطل ولغ وزور وغيبة ونميمة وكذب يبا إذن نور لسانك كثرة ذكر الله كالنور لعينيك زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل اللي مش شغال في طاعة ربنا اللي مش شغال في ذكر الله سواء الأذكار المطلقة زي ما هنعرفها أو الأذكار الموظفة المقترنة بالأحوال والأماكن اللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلا ما فيش شبرة ما فيش من ورى منه نافع اللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلا ثم إنه الذكرى يسرع الشيطان كما يسرع الشيطان الإنسان. يعني الشيطان يسرع أهل الغفلة والنسيان. الشيطان بيتمكن من مين؟ من أهل الغفلة والنسيان. يركبهم الشيطان. كذلك نحن نحن الذاكرين نركب الشياطين. مش يقول لك عنده مس الشيطان مسه الشيطان مسه لأنه من أهل الغفلة والنسيان. إحنا بقى بنمس الشياطين، لأن لأن إحنا الذاكرون الذاكرون هم الذين يمسون الشياطين، مش الشياطين تصرعنا إحنا اللي نصرعهم. قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب قلبك معمور بذكر الله عز وجل فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا كما يصرع الإنسان إذا دنا من الشيطان يعني. الإنسان الغافل حين يدنو منه الشيطان يسرع. الإنسان الذاكر حين يقترب منه الشيطان يسرع. أيها الذاكر أنت تصرع الشياطين. أيها الغافل الشياطين تسرعك. وفرق بين الاثنين. طيب إذا كان ذاكر إذا كان ذاكرا لله عز وجل إذا كان رجل ذاكرا لله عز وجل وأراد شيطان أن يوسوس له وكان هذا الرجل ذاكرا الشيطان جاي عشان يوسوس لك وانت شغال في ذكر الله عز وجل ايه اللي يحصل للشيطان يسرع شفت صاعق النموس لما يقرب النموس من الصاعق تدفرتك اهو الشيطان حين يقترب منك ايها الذكر يصعق يتفتت عشان كده انت لازم ايه تشتغل في ذكر الله باستمرار فيسرع هذا الشيطان حين يقترب منك وانت في حالة الذكر فتلتف حوله الشياطين فيقولون ما لهذا ما له ده وإيه الشيطان ده زميلنا وإيه فيقولون قد مسه الإنسي ده قرب من واحد بيذكر الله عز وجل أيها الإخوة الأحبة حضرتني قصة يعني هي رمزية لكن جميلة جدا بتفيد يعني في تعليم الذكر مر رجل ذاكر إلى جوال رجل غافل شن جنب بعض وإحنا عارفين أن كل واحد في بني آدم وكل به قرينه من الإنس من من الملائكة وقرينه من الجن قرين الملائكة يأمرنا بالخير ويدلنا عليه قرين الجن يأمر بالشر ويحرض عليه طيب عرفنا ديا واحد متواصل مع الله بالذكر والتاني غفلان ماشيين أه ركبينه تبيس ماشيين في طريق كتير تلاكت واحد ذاكر واحد غافل فنظر شيطان الفاجر أو شيطان الغافل إلى شيطان المؤمن. يعني الإنسان الفاجر مع شيطانه بيبص لا شيطان واحد مؤمن ذاكر لله عز وجل وكان شيطان الغافل سمين مسرح لا لبس, لبس حلو حاطة عطر وشيطان الذاكر نحيف هزيل تعبان شعره منحش رحتو وحشة فشطن الفاجر الغافل قال شطن المؤمن الذاكر ما لك يا أخي ما لأراك نحيفا هزيلا ما لأراك على حال سيئة فقال له شيطان الذاكر يا أخي إني مع رجل يذكر الله في كل أحواله إذا لبس ذكر الله فبقيت عريانا إذا أكل ذكر الله فبقيت جائعا إذا تعطر ذكر الله فبقيت خبيث رائحة فقال شيطان الغافل وأما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا فتراني شريكا له في كل أحواله يظهر أننا استغرقنا هذه الحلقة في التعليق على هذه الكلمات لنجعل الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حول حدائق الذكر في القرآن طيب الله ألسنتنا بذكره وعمر قلوبنا بحبه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالاذكار أنواه اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالاذكار أنواه والذكر يثير أمتاحوا أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق أخيار الله قد أعلى بالذكر منزلة ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار اذكر إلهك للأذكار أسرار سبيد تيفي شوب كلنا نفسنا